أعوذ الله من الشيطان الرجيم and then I'm salam. I'm لم كان لم يكون في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لَقَدْ كَانَ لَنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَصْوَاتٌ حَسَنَةٌ كَانَ فِي رَسُولِ I'm on my اشهد ان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 أشهد أن علي ولي الله أشهد